بسم الله الرحمن الرحيم ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من ثروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج به. فبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد جزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود فعاد وفرعون وإخوان لوط فأصحاب الألكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد